111. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 112. واسع كرسيه السماوات والأرض 113. ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثُلا نَوم لَمَا في السَّماتِ وَماَا في الأرض مَنذَ الذي يشمَع عِندَهُ إِللاا بِِذْنِ يعلَ ماَا بَْنَ عديهم وَماَا خَْفَهُم وَلَا يحطونَ بِشَيْءٍ مِ عْمِهِ إَِّ بِمَا شَ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض